لا تحزن معك الله يا اعظم شاع لا تحزن بعون الله يهون الصعب يهون الصعب لا تحزن معك الله يا اعظم شاع لا تحزن بعون الله يهون الصعب الصانه تبكي يا جنينه لحالي ما تبكي يا فلسطين على لا حالي طور رفع راسك بابطالك وخلي الجبن يشوفوا اطفالك المسلمون للخوف بعز الرعد بعز, الرعب بعز الرعب. لا تحزن معك الله يا اعظم شان يا اعظم شعب. لا لا تحزن بعون الله ينصرك لا لا لا لا la dela dei che la dela dei la dela la dela dei i atfal hjar almul كيف الكرام بتنصان وأن الموت في دا الأوطان مش انها بيطفال حجار, حجار, حجار الله أجارك في النار ما بتنهاب كيف, بتنها <تصفيق> كيف الكرام بتنصان وإن الموت في دا الأوطان مش إرهاب وإن الإرهاب المحتل وأعوانه مش اللي داقوا شافوا الموت مهانه وإن الإرهاب المحتل وأعوانه شاللي دق شاف الموت ماها وعلى الطفل اللي عم يرضع خوف تشريد وما بيخضع وعلى الطفل اللي عم تشريد وما بيخضع حاله ليكبر بنفس الدرب بنفس الدرب بنفس الدرب لا تحزن معك الله يا اعظم شأن لا تحزن بعون الله la ladani la ladani heladani la ladani ladani long mahma sat ma binhid ma ويل لو مهما صار ما بنحيد ما بنلين يا فلسطين وجايين هون بعد اللي وبعدي ويل من تصري محتملين قتلوا أسروا قهروهم بذاك يهون يا فلسطين كل العمر محتملين قتلوا أسروا قهروهم خداكي هون يا فلسطين كل العام ولا الطفل اللي عم يرضع خوف تشريد ما بيخضع ولا الطفل اللي عم يرضع خوف تشريد ما بيخضع حالف نفس الدرب, نفس الدرب نفس الدرب. لا يكبره ويتباع نفس الذرب نفس الذرب نفس لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب لا تبكي يا جنين على حال حق فعي راسك بأبطالك لا لا تبكي يا فلسطين على حالك وظهر فعي راسك بأبطالك وخلي الجبن يشوف أطفالك ما سلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب بعز الرعب, بعز الرعب